فِيكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِتِغَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ قوم فقد ضلوا سبيل اي افتقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطون اليكم ايديهم ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ودوا لو تكفرون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 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا طُولَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لا أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ من شيء ربنا عليكَ تَ وَكنا وَإلَكَ نَبن وَإلَيكَ المصير ربنا لا تجعلنا فتننَة للَّينَ كَفرَوا وغفِنا ربنا وَغفِ لنا ربنا إِكَأَّ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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ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 ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتل ناولا دهم ولا ياتي نبي بهتان يفترينه ولا ياتي نبي بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فذايعن استغفر له